من مراس أرمي النبي بركاته على جن. وقادني وسيرني في الزور ملا في النور والآن ردا يده علي النهار كل له أبل لحمي وجلدي وصحق عظامي أحاط أجلسني في موضع مذل مثل الموت من ذلقي سأجاهد يا حتى لا أخرو ضعف ربتي وسقل سلسلتين دعوته فلم يستجب لي صرفت إليه فلم يصر بصلاتي سيجعل في موعد النخته في ليصارا يتركني لقعباته صرت أضحكة لكل شاب وأغنية لهم أنها الشماب الحصى السنان وأطعم الرعام فبعدت النفس يعني سلام ونسيت الخيرات وبدت آخرتي ورجاء من الشقائِ والأسنتين والمرار التي لم تبرَ من ذكرتي هذا ما تردده نفسي فيا وأشعر به في قلبي. من أجل ذلك أتمسك بمراحم راحم الرّبي، لأنه لم يتركني عنه، لأن رأفته لا تزود على ما مرش. أيام كلها من مراح من رب إننا لم نفنا لأن رأفتك لا تفرق وهي جديدة في كل صباح وعظيمة هي آمناتك نصيبي هو الرب قالت نفسي فلذلك أرجو سرا جيد للرجل أن يحمل النير منزي صباه يجلس وحده ويصمو لأنه قد وضعه عليه يقال إله يجد رجاءه يميل خده لمن ينتمه ويشبه طعيرا إلى أن الر له من كل به بنوضع من الفاشر اذا ازلنا تحت قدماي جميع المرطبين أو حرف حق. أنزل الذين قاون فكَان إنسان الحي المال قبل قبل خطياته فالنفحص طرقانا ونختبر خطواتنا ونرجع إلى ال سمائك دخلتنا وأذن ابن واصينا وأن تعلم توفر لنا قد إلتحفت وحكمت بالغ. وأنت لم تشفي انتحكت بغمام لألا تبلغ إليك صلاة لأتضع لكي لا أرى شو ففتح جميع اعداءنا افوا يا نبي يا إله أنا بنت ش قد اصطادني آدائي استيادا كعصفور بلا سبب وقرادوا في الجب حياة و قلت انه طرقني من أذنك عن تلبطي يوم إن صرخت إليك افتربت من معونتي وقلت لي لا تخا قسمت يا رب خصومة نفسي وخلصت حياتي نظرت يا رب إلى التراب وحكمت في دعوتي رأيت انتقامهم كله وتحريق شفاه اطرودهم بغضبي وافنيهم يا رب من تحت السماء مجد النساء وسلك